الباب التاسع والثلاثون ومئتان باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها عم معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة الي رواه مسلم